وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ويا أيها الإخوة في الله إننا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده جل وعلا على ما أنعم علينا من نعم لا تعد ولا تحصى وإن من عظيم ما أنعم علينا به سبحانه وتعالى نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه النعمة العظيمة التي امتنى الله بها على عباده وأمر عباده بالفرح بها والشكر كما قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنها الفرح الأمر بالفرح بالإسلام والسنة وجاء عن غيره من السلف من التابعين الإيمان والسنة فهي نعمة عظيمة وتزداد هذه النعمة عباد الله تزداد هذه النعمة بالاجتماع عليها والإتلاف بها وهذا كذلك من عظيم ما أنعم به سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله جل وعلا يذكر عباده المؤمنين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهي ذكرى للناس أجمعين ممن يأتي بعدهم فتكون عبسا وذكرى يقول سبحانه وتعالى في بكسابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفى حضرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إن النعمة تعظم عباد الله تعظم هذه النعمة حين يكون الاجتماع عليها والعمل بها فيزداد فضل الله جل وعلا على عباده وإننا نحمد الله جل وعلا في هذه الليلة أن جمع الله سبحانه وتعالى عددا من نعمه علينا وذلك لزيارة علم من أعلام أهل السنة وإمام من إمة هذه الدعوة المباركة نحتبه كذلك ولا نذكي على الله أحدا إنه الشيخ العلامة المحدد الفقيه إمام أهل السنة في هذه البلدة الطيبة المباركة، ألا وهو الشيخ الفاضل أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصابي العبد لحبيضه الله تعالى. هذا الشيخ العلم الذي جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، خرج دعوة في الله ولله وهذه دعوة أهل السنة والجماعة خرج من بلده. من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى أخرى لا يريد جزاء ولا شكورا ولكنه الأجر من الله سبحانه وتعالى الأجر من الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي الله عز وجل به وبأمثاله الموتى ويهدي به سبحانه وتعالى وبنصائحه من ضل ومن كان من أهل العمى وذلك من فضل الله عز وجل على هذه البلاد الطيبة المباركة أن جعل فيها من الأعلام من أعلام أهل السنة من حملة هذا العلم من الراسخين فيه من يحيي الله عز وجل بهم البلاد والعباد إن حياة الأرض كما أنها تكون بالمطر والغيث النافع فكذلك فحياة القلوب والأجساد تكون بهذه النعمة العظيمة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته وحملها العلماء من بعده كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم ولكن ورثوا العلم فمن فضل الله جل وعلا أن يسر لهذه البلاد الطيبة المباركة بمثل هذا العلم ومن أمثاله وغيره من مشايخ أهل السنة الذين يحيي الله عز وجل بهم العباد والبلاد ويهدي الله عز وجل بهم ويخرج بهم من الظلمات إلى النور وهم ورثة الأنبياء وإذا كان الله جل وعلا قال في نبيه عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فكذلك هذا النصيب لورثة الأنبياء من بعده ويزداد هذا الشرف ويكبر ويعظم بكونه مع الأكابر الذين بلغوا في هذا العلم مبلغا وكان لهم من السادقة ومن الفضل ومن الخبرة والمعرفة وكبر السن ما تكون معه ما تكون معه مقومات الإمامة والهداية للخلق أجمعين، ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس المشهور: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، وكما قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: إنه يكون مع مع الأكابر ما لا يكون مع غيرهم من كثرة العلم والمعرفة. وعدم كذلك شتة الشباب وطيشة وغير ذلك من المرجحات ما يكون للأكابر فضلا وسبقا فإن من فضل الله عز وجل علينا عامه وأهل هذه البلدة خاصة وأهل هذا المسجد على وجه الخصوص أن من الله عز وجل علينا أن نستفيد من شيخنا في هذه الليلة الطيبة المباركة وأن ننتفع من علمه ونصائحه فنشكر له هذه الزيارة ونقول له أهلاً وسهلا طبت وطاب منشاك وهكذا نقول لكل من جاء معه من إخوانه كذلك ومن الزائرين من كل المناطق أهلاً وسهلا بتم وطاب ممشاكم ونسأل الله جل وعلا أن يأجر شيخنا على هذه الزيارة الطيبة وأن يجعلها في ميزان حسناته. وأن يوفقنا جميعا للاستماع من نصائحه والاستفاجة من علمه وأن يجعله جل وعلا سببا للخير والعافية وهكذا كذلك الفضل الواسع لهذه الأمة المباركة عامة وأهل السنة قاصة والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن الله علينا بزيارة هذا العلم بارك الله فيه وفي علمه وفي أهله وولده وفي جهوده وعمره وجعله بثرا للإسلام والمسلمين فإذ هذه البرطة بالانصات والاستفادة والاستماع وهكذا كذلك من كانت عنده مسألة فإن شاء الله يسأل بعد صلاة العشاء ستكون الأسئلة أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع وينطف وينتفع من هذا المجلس المبارك وإن شاء الله قبل سلمة الشيخ يقوم أحد الإخوان وهو أخونا محمد بن غالب عنده قصيدة ترحيبية بالشيخ وبمن معه جزاهم الله خيرا جميعا وبعده يتكلم أحد الإخوان كما أخبرنا عن شيخنا الشيخ سالم حفظه الله بالجدول وبعده بعد صلاة العشاء كلمة خفيفة للشيخ سالم حفظه الله ثم بعد قبلها كلمة الشيخ ثم صلاة العشاء ثم كلمة خفيفة للشيخ سالم ثم الأسئلة فيتفضل أخونا صالح بن غالب جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفغل الملسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذه قصيدة ترحيبية بشيخنا الفاضل أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي ومن رافقه ومن معه جزاه الله خيرا وفيها أقول بسم الله الرحمن الرحيم أشجتك أطلال ورسم قد عفى فظللت تبكي على الأحبة واقفا أشجتك أطلال ورسم ورسم قد عفا فظللت تبكي على الأحبة واقفا لما رأيت العيس زمت غدوة أيقمت سيرهم فدمعك كفكفا بالله هل من لوداعهم تطفي لهيبا في فؤادك من طفى. يا أيها الرتب الذين ترحلوا ما سرني أني بقيت مخلفا عوج علي ففي الفؤاد صبابة والدمع من عيني يبصر واكفا شوقا لأيام تقادم عهدها شوق لأيام تقادم عهدها فيها الصداقة بالموادة والوفا واليوم صار الود برضا خلبا فترى الوداد بلا زمان تكلفة. لا في على زمن مضى وأحبة يحيون بين الناس قول المصطفى لا في على زمن مضى وأحبة يتحيون بين الناس قول المصطفى يتدارسون العلم في حلقاتهم فيزيدهم قول النبي تالفا إني سمعت بمقدم لمحمد وهو شيخنا الفاضل أبو إبراهيم إني سمعت بمقدم لمحمد في حضر موت فسلت نحوه عاكفا قال المبشر والسرور لحفه هل تدري قلت بما فقال تلهفا إن الوصابي قد أضلك قادما وغدا بأرض الشحر قلت له كذا الله أكبر يا لها من فرحة والطرف من خبر الزيارة ما غفى أهلا بمقدمه وحي هلم به في جامع السكوى أقول مضاعفا أهلا بمقدمه وحي هلم به في جامع السكوى أقول مضاعفا أهلا به في حضر موت ومرحبا وإليه وفد بعد وفد أشرفا من كل فج قد أتان مشمرا وفدا ليبصر شيخ علم عارفا هذا الذي أثنى عليه مقبل وهو شيخنا أبو عبد الرحمن رحمه الله هذا الذي أثنى عليه مقبل بالعلم وهو أجل شيء يكتفى طوبى لمن قسار في أفيائه من كان لم يصرف عنه صارفا فالعلم ميراث النبي محمد فالعلم ميراث النبي محمد ما كان أحمد غير هذا خلفا فإليك يا شيخ الحبيب تحية من شاعر نظم السليد وطارفا أهلا بكل الحاضرين إلى الهدى كالغيث أقبل في البسيطة واكفا يا صاح هل, هل لك عودة نحو الهدى إذ أن فيه ورب آيات الشفاء فتنير صدرك بالكتاب وتبتفي من بعد قول الله قول المصطفى يا من راسح حب الهداية أقبلت أقبلت الله للهداية وارفا والزم سبيل الحق دون تردد فالابتلاء ترى لأهل الابتفاء واعلم بأن الابتلاء محقق تصبر وكن حبا لربك خائفا واعلم بأن الابتلاء محقق تصبر وكن حبا لربك خائفا فإذا التزمت بذا فأنت موافق لا لن يضيرك أي ريح انفر واسمعهذية عن النبي رواية واسمعهذية عن النبي رواية لما أتى خير الأنا مشائفة يدعو إلى الرحمن قاموا ضده كل لما يدعو إليه مخالفا أدموه حتى سال من أعقابه دمه وعاد لأرض مكة آسفا لم يستفق إلا بقرن فعالب وإذا الغمام يضل أحمد وارفا وإذا بجبرائيل قال مسليا ملك الجبال أتى فمره لك الوفا فعفى محمد والسماحة دابه لو غير أحمد لاظه هذا ما عفى صلى عليك الله ما دا عند عاء عند المقام وعند زمزم والصفاء والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وَاغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يطعِ اللهَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها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 وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ويقول سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فالنعم يا عباد الله على عباده كثيرة جدا نعم دينية ونعم دنيوية والناس مطالبون بشكرها فإن الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذْ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فهذه النعم العظيمة والكثيرة على عباده تحتاج إلى شكر وإن أعظم النعم النعم الدينية نعمة الإسلام والإيمان نعمة الدين والتوحيد والسنة نعمة العلم النافع والعمل به هذه نعم عظيمة فإذا شكرت الله عليها زادك من فضله وإذا لم تشكر فقد توعد الله من لم يشكر بالعذاب بالعذاب العليم وبالعذاب الشديد فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما وملأ ما شاء من ش من شيء بعد نحمد الله سبحانه على نعمه وعلى آله ونصر الله السادات لنا ولكم ولجميع المسلمين على هذا الدين ثم علمنا يا عباد الله أن نعمة السنة نعمة عظيمة هذه النعمة تحتاج إلى شكر وإلى عمل بها وإلى حب لها وإلى علم وإلى صدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص أي العمل الخالص والعبادة الخالصة فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ويقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فما أمروا إلا إلا بالإخلاص لله الإخلاص إخلاص العمل لله وإخلاص الدين لله وعلينا معاشر أهل السنة إذا أردنا أن يوفقنا الله وأن ثبتنا وأن يزيدنا من فضله علينا جميعا بالإخلاص لله رجالا ونساء كبارا وصغارا إنسا وجنا فإن الله يحب المخلصين ويثيب المخلصين ويقبل عمل المخلصين والإخلاص هو أن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى لا شريك له وهذا أيضا عام في جميع الأعمال من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج ومن طلب علم ودعوة إلى الله وبر للوالدين وصرة للرحم وصدقة وإلى غير ذلك جميع الأعمال لا بد فيها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى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 وهذا ايضا لا يختص بالهجرة بل وسائر الاعمال على ذلك جميع الاعمال مبناها على النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلك ما نويت بعملك فمن نوى بعمله الله والدار الآخرة فلهما نوى ومن نوى الدنيا فلهما نوى ولكن الإنسان يوم القيامة لا يثاب إلا على العمل الذي يفتغي به وجه الله وكان موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهما شرطان أساسيان لجميع الأعمال الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يقبل العمل إلا بهما والإخلاص لله هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالله هو المعبود بحق والرسول صلى الله عليه وسلم هو المتبوع بحق فلا نعبد إلا الله ولا نتبع اتباعا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلمون يا معشر الإخوة الكرام تعلمون حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في الذين أول ما تسعر بهم النار نعوذ بالله من النار ومن عمل أهل النار إنهم ثلاثة وليسوا بثلاثة أشخاص بل فئات فالفئة الواحدة لا يحصيهم إلا الله عياذا بالله من النار ومن الرياء ومن السمعة وأولئك الثلاثة هم عالم وجائضا قارئ ومجاهد ومنفق أعمال طيبة في ظاهرها وأعمال صالحة فيما يبدو للناس ولم يفتقدوا إلا الإخلاص وإلا فالأعمال, فالأعمال فعلا هي الأعمال لكنهم يفتقدوا الإخلاص فانظروا لما كانت أعمالهم لغير الله كانوا أول من تسعر بهم النار نسأل الله العافية والسلامة والله سبحانه وتعالى لن يكذبهم في أنهم عملوا وإنما كذبهم في أنهم أرادوا بهذه الأعمال وجهه أي أنهم لم يريدوا بها وجهه فيقول الله للواحد منهم كذبت إنما, عم إنما عمثني يقال فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار وهذا يدلنا على أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى واجب واجب في جميع الأعمال وشرط في صحتها وقبولها وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال إلا بالإخلاص وأن الرياء والذي هو ضد الإخلاص أو أن يريد بعمله الدنيا وهو أيضا ضد الإخلاص أنه حرام وأنه من كبائر الذنوب ولهذا استحق صاحبه العذاب في النار والعياذ بالله من ذلك فيا, مع... فيا معاشر أهل السنة والجماعة وفقكم الله وزادنا وإياكم علما وصلاحا وإخلاصا وصدقا وزهدا وورعا لا ننسى أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأحبابنا بهذه الشروط العظيمة والمتينة شروط الأعمال الصالحة ما بين الحين والآخر فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عباده بهذا الشرط الأساسي الإخلاص في كتابه الكريم في آيات عدة في آيات عدة وهكذا أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أصحابه وذكر أمته بأهمية الإخلاص في القول والعمل والمعتقد في أحاديث كثيرة وإن الإمام البخاري رحمة الله عليه افتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمار بالنيات وكذلك فعل الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين وفي كتابه الأذكار وفي كتابه الأربعين النووية وهكذا أيضا فعل ذلك المقدسي في العمدة وأيضا البيحاني في إصراح المجتمع وغيرهم كثير ممن ألفوا في أبواب شتى وكانوا يستفحون كتبهم بهذا الحديث العظيم حديث النية مذكرين بذلك المعلم والمتعلم المعلم بصلاح النية وكذلك المتعلم بصلاح النية فإن العمل لا يقبل إلا بنية صالحة صادقة صافية فالله الله يا طلاب العلم رفقكم الله الله الله وأنتم في هذه الدورة العلمية المخيدة إن شاء الله الله الله في صلاح العمل في صلاح النية فافتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى ويكون الغرض من طلب العلم هو التفقه في الدين والعمل به كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأعلم أنك إذا كنت مخلصا لله فإن الله سيوفقك فإن الله سيوفقك وسيأخذ بيدك وبناصيتك إلى كل خير فإن الله سبحانه وتعالى من علم صدق نيته ووفقه وسدده وهداه وكن يا عبد الله متحريا للإخلاص دائما وابدا وهذا ايضا لا يختص بالعالم ولا بالطالب بل هو للجميع لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الانس والجن من الرجال والنساء من الكبار والصغار الجميع علينا جميعا اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه فقوله عليه الصلاة والسلام ولكن ينظر إلى قلوبكم هذا هو الإخلاص هذا هو موضع النية وموضع الإخلاص هل تريد بعملك وجه الله وقوله عليه الصلاة والسلام و... و... وأعمالكم هذا هو موضع موافقة العمل لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا, بش... إلا بشرطين اثنين الإخلاص والمتابعة ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلى القلب هل هو مخلص وإلى العمل هل هو موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيد عن البدع بعيد عن المخالفات للكتاب والسنة ثم إن طالب العلم يطلب العلم من أجل أن يصلح نفسه وقلبه ونيته وعمله وإلا كان العلم حجة عليه وإلا كان العلم حجة عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وكذلك السنة النبوية حجة لك أو عليك فالله الله يا طالب العلم لا يكن همك من العلم الجمع أن تجمع وأن تحفظ وأن تكتب هذا ما يكفي هذا ما يكفي وإنما يكون الهم أن نعمل وأن نستضيء بنور الكتاب والسنة أن نستضيء بنور العلم والإيمان وبنور الكتاب والسنة فعلينا جميعا أن نجعل هذين الشرطين الأساسيين نصب أعيننا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أيضا يا عباد الله علينا أيضا أن نحرص على طلب العلم فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وقد جاء هذا الحديث عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم حتى إن السيوطي رحمه الله أفرد هذا الحديث بالتأليف فجمع طرقه وألفاظه في جزء مستقل وهو مطبوع طلب العلم فريض على كل مسلم علينا أن نحرص على طلب العلم وأن نصبر عليه فطلب العلم يحتاج إلى صبر وطلب العلم يحتاج إلى صدق وهو الإخلاص وطرب العلم يحتاج إلى عمل إذا تعلمت فعمل وإلا كان وإلا كان حجة عليك إذا تعلمت فعمل وإلا رجع عليك وإلا رجع عليك وكان حجة عليك وأنتم تعلمون يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة الفاتحة إلى ثلاث أقسام هذه السورة الكريمة المباركة التي لا تصح الصلاة إلا بها والتي يقروها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات من الإنس والجن في صلواتهم الفرغية والنهرية الليلية والنهارية والتي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب متفق عليه من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ربنا سبحانه وتعالى وهو العليم وهو العليم وهو الخبير قسم الناس في هذه السورة العظيمة المباركة إلى ثلاث أقسام إلى منعم عليهم وإلى معضوب عليهم وإلى ضالين ثم إن التأمين في الصلاة الذي يؤمن المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات من الإنس والجن بعدها إراث الإمام لهذه الفاتحة هذا التأمين هو من أجل هذا التقسيم هو من أجل هذا التقسيم الثلاثي فإنه دعاء بأن يجعلك الله من قسم من هذه الثلاثة وبأن ينجيك من القسمين الآخرين فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول المصلون آمين ومعنى اللهم استجب لنا دعانا هؤلاء الأقسام الثلاثة منعم عليهم ومعذوب عليهم وظالٌ منعم عليهم بأي شيء أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم يا عباد الله بالعلم والعمل به العلم والعمل به أعظم نعمة خير من الدنيا وما فيها فلا ينبني الدين إلا على العلم ولا ينبني الإيمان والإسلام والإحسان إلا بالعلم إلا بالعلم ولا تعرف السنة والقرآن إلا بالعلم ولا يخشى الله حق خشيته إلا بالعلم كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء فالمنعم عليهم أنعم الله عليهم بالعلم والعمل به والمعبور عليهم أضب الله عليهم لأنهم عندهم علم ولم يعملوا به عندهم علم ولم يعملوا به فأضب الله عليهم والباللون لأنهم يعبدون الله على جهنم. على ضلال على غير علم وعلى غير هدى ونور فيا عبد الله إنه لا فلاح لك إلا بالعلم والعمل به ولا تكونوا من المنعم عليهم إلا بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الله والرسول الرسول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فعلينا بالعلم يا عباد الله علينا بالتفقه في الدين والاستكثار من العلم كما قال الله وقل ربي زدني علما علينا أن نستكثر من العلم فإن العلم الشرعي خير كله وفلاح وسعادة لمن لمن رزقه الله العمل به فالعلم العلم يا عباد الله طريقة الأنبياء وطريقة المؤمنين والصالحين فإن الله سبحانه وتعالى أيضا كما قسم الناس في سورة الفاتحة إلى ثلاث أقسام فهو أيضا كذلك قسم الناس في أول سوة في البقرة إلى ثلاث أقسام في العشرين الآيات الأول قسم الناس فيها إلى ثلاث أقسام إلى متقين مؤمنين صالحين وهؤلاء في الخمس الآيات الأول بقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر جعلني الله وإياكم منهم ثم ذكر القسم الثاني وهم الكفار فذكرهم في آيتين لوضوح أمرهم ثم ذكر القسم الثالث وهم المنافقون والمنافقات ذكرهم الله عز وجل في ثلاث عشرة آية وبينا مخازيهم فعلينا أن ننتبه علينا أن نكون من المؤمنين الذين هم على هدى من ربهم كيف كانوا على هدى؟ هل كانوا على هدى بجهل وعمى وعوى وردى واتباع للهوى لا والله ما كانوا على هدى من ربهم إلا بالعلم فإن الإنسان لا يكون هاديا مهديا ولا يكون مهتديا إلا بالعلم أما بدون ذلك فأنا له أن يكون هاديا ومهديا ومهتديا فإن فاقد الشيء لا يعطيه ومن جهل شيئا عاداه ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن الكفار قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون فكون الكفار وصفوا بهذا الوصف دل على أن المؤمنين عما أنذروا به مهتدون ومهتمون وعالمون وعاملون فإن أوصاف المؤمن على العكس من أوصاف الكافر وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم عن المنافقين فقال ولكن المنافقين لا يفقهم وقال سبحانه ولكن المنافقين لا يعلمون فحين وصف الله المنافقين بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون دل دلالة ظاهرة على أن المؤمنين على العكس من ذلك على العكس من المنافقين فهم يعلمون وهم يفقهون إذن فالفقه في الدين جزء من دينك الفقه في الدين جزء من حياتك ولا تستقيم حياتك إلا به لا تستقيم حياة إنسان بدون العلم فإن الإنسان بدون علم يكون متخبطا ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا بالعلم النافع والعمل الصالح ولأهمية العلم يا عباد الله لأهمية العلم في حياة الإنسان يسأل عنه الإنسان في القبر وفي الآخرة لما كان العلم مهما في حياة كل مسلم ومسلمة بل وفي حياة كل إنسان بل وفي حياة كل رجل وامرأة فيسأل عنه الجميع حتى الكفار في قبورهم وفي آخرتهم تسأل في قبرك من ربك وما دينك وما تقوله الرجل الذي بعث فيكم وما كنت تعمل فالمؤمن حين يسأل عن هذه الأسلة وقد وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح الدنيا لما يقال له وما تقوله الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا انظر إلى هذه الإجابة العلمية النافعة الناجحة المسددة الموفقة المفيدة يقول هو محمد الرسول الله جاءنا بالبيانات والهدى فآمنا واتبعنا فقول آمنا هذا هو العلم وقوله واتبعنا هذا هو العمل به فتنبه يا عبد الله اهتم بالعلم اهتم بالعلم فأنت محتاج إليه أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب العلم الشرعي العلم الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فيقال وما كنت تعمل فيقال له وما كنت تعمل أي في الدنيا فيقول قرأت كتاب الله وعملت به فقول قرأت كتاب الله هذا هو العلم وقول وعملت به هذا هو العمل فلا مفر لك من العلم النافع ومن العمل الصالح ولعلكم تعرفون قول صاحب الزبد وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوهن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل فذكر الصلفين ذكر المعذب عليهم وذكر الضالين في هذين البيتين فذكر المعذب عليهم الذين عندهم علم ولم يعملوا به فقال وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن وذكر الضالين الذين يعبدون الله على جهل قال وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، إذن فماذا بقي بقي صاحب العلم الذي عمل به وهو المنعم عليه وهو من المنعم عليهم عنده علم أنعم الله عليه بالعلم النافع وبالعمل الصالح وتسأل عن العلم أيضا يوم القيامة وذلك لما له من الأهمية فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسب وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به فأنت تسأل عن العلم في القبر وتسأل عن العلم في الآخرة فتنبه يا عباد الله تنبهوا يا عباد الله وتفقهوا في الدين واحرصوا على طلب العلم رجالا ونساء كبارا وصغارا شبابا وشيوخا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فاحلصوا على طلب العلم ولو لم تستفد في اليوم إلا فائدة في أمر دينك كل يوم فائدة في الشهر ثلاثون فائدة في السنة ثلاثمائة وستون فائدة كل يوم فائدة كل يوم فائدة خير عظيم خير عظيم إياك والإعراض عن العلم فإن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنشيتها اي اعرضت عنها وكذلك اليوم تنسى اي تترك في جهنم فالفق في الدين يا عباد الله عبادة من اعظم العبادات وقربة الى الله من اعظم القرب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية فقول عليه الصلاة والسلام والفقه يمان انظر إلى هذه المراكز النافعة مراكز أهل السنة والجماعة زادهم الله من فضله المنتشرة في اليمن هذه مصداق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذه مصداق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الفقه يمان الفقه يمان الآن كم من طلاب العلم ما شاء الله فقع أهل العلم والتوحيد بل صاروا مؤلفين صار الذين صاروا مؤلفين من من اهل اليمن في هذا العصر سواء كان في في دماج او كانوا في معبر او كانوا في الشهر او كانوا في في اماكن اخرى في تعز في عدن في في اماكن كثيرة في صنعاء في الحديده الله نفع أهل اليمن بهذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة دعوة ما فيها ثورات ولا فيها انقلابات ولا فيها تفجيرات ولا اغثيالات دعوة بعيدة عن الفتن وبعيدة عن المشاكل فكم من حفاظ للقرآن الكريم في هذه المراكز العلمية والنافعة ثم من حفاظ القرآن وكم من حافظات للقرآن الكريم وكم تخرجوا من أئمة ومن خطبة ومن مؤلفين ومن محققين وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى كما قال الله وما بكم من نعمة فمن الله الفضل الله ثم من الشيخ مقبل رحمة الله عليه نفع الله بدعوته عالم التوحيد عالم الجزيرة وعالم الحديث وعالم الفقه وعالم التفسير نفع الله بعلمه ونفع الله بدعوته ودعوته لا تزال لا تزال مستمرة من فضل الله الآن في دماهي طلاب علم لا يحصهم إلا الله عند الشيخ الحجوري وفقه الله انتفعوا بالعلم وحفظوا القرآن وتعلموا السنة وكذلك في معبر عند الشيخ محمد الإمام وفقه الله كم من طلاب وكم من طالبات وهكذا عندكم هنا في الشحر وفقكم الله وهكذا أيضا في المكلة وفي سيئون وفي الحديدة وفي تعز وفي التربة وفي ماوية وفي عدن وفي شبوة في أماكن كثيرة هذا من فضل الله دعوة مباركة دعوة يقودها كتاب السنة كتاب الله سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم هم بعيدون كل البعد عن المشاكل بل هم يحذرون منها على السنة جزاهم الله خير الشيخ عيال حجوري وفقه الله الشيخ عبد الرحمن العدني الشيخ عبد الله أيضا بن مرعي الشيخ سالم بن محرز مشايخ جميعا الشيخ الإمام الشيخ الغرعي الشيخ الصوملي إلى غير ذلك والشيخ الدماري دعوة واحدة ودعوة طيبة مباركة يحذرون من الفتن ويحد ويحدرون من القتل والقتال الذي عليه الرواصب الذي عليه الرواصب نسأل الله العافية والسلامة والذي عليه أيضا أصحاب التفجيرات الذين يفجرون بيوت الناس ومساكن الناس وسيارة الناس هذه من الجرائم العظام دعوة نفع الله بها كم من إنسان كم من إنسان كان كان عنده لخبطة في رأسه حين كان بعيدا عن أهل السنة كان عنده تعبية خاطئة من من أناس آخرين ثم لما صار مع أهل السنة والجماعة في أي مركز من فضل الله في أي مركز من مراكز أهل السنة والجماعة نفعه الله بهذا العلم وبهذا الخير وصار يعتقد العقيدة الصافية العقيدة النقية العقيدة السليمة وصار في الكثيراش اللخبطة والفتن المشاكل طارت من رأسه طيرها العلم طيرها العلم فنفع الله بهذه الدعوة وحتى وحتى الدولة انتفعت بها لأن الدولة أيضاً أمنت الشر أن يأتيها من قبل أهل السنة والجماعة دولة أمنت من من جهة أهل السنة والجماعة وأيضاً التجار من فضل الله أمنوا على أموالهم وعلى أموالهم من أهل السنة وهذا دعمت الناس. حتى حتى البداع. أصحاب البدع أصحاب البدع نحن ما ما نعود أحدا لا بصب ولا بقسل نعود بالله إنما ندعو ندعو المبتبعة كما ندعو غيرهم ندعوهم بالرحمة وندعوهم بالرف ونبين لهم الطريق الصحيح سواء كانوا أصحاب بدع أو كانوا أصحاب حزبيات أو كانوا أصحاب معتقدات منحرفة فأهل السنة ما عندهم اغتيالات حتى حتى لخصومهم ما ما يفعل هذا أبدا حتى من كان من خصومهم من أصحاب العقائد المنحرفة ما يفعل معه إذا الخير كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذه الدعوة مباركة تحتاج منا إلى شكر إلى أن نشكر الله وإلى أن نحمد الله وإلى أن نثني على الله الخير كله الخير كله وما بكم من نعمة فمن الله وتحتاج أيضا إلى عمل نتعلم ونعمل حتى نكون على طريقة الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات من كتاب الله حتى يتقنوا قراتها وحفظها ويعرفوا معناها ويعملوا بها ويعملوا بها ويعلمها غيرهم ثم يأخذون عشر آيات أخرى فالعمل بالعلم هو طريقة الصحابة والعناية بالقرآن والسنة هذا طريقة الصحابة رضي الله عنهم جميعا ونحن لا نكون مفلحين إلا إذا شرنا على ما شرع عليه الصحابة كما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل ما آمنوا الصحابة به فقده تدو الإيمان قول عملوا واعتقاد، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قولا عملا واعتقاد والله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي اعتقدوا وعملوا وقالوا فما اعتقدتم وعملتم وقلتم فقده تدوهم وإن تولوا أي عرضوا وخالفوا فإنما هم في شقاق فسيكفيتهم الله وهو السميع العليم ثم أعلموا يا عباد الله أن أهل العلم من أهل السنة والجماعة القائمين على هذه المراكز لهم حقا عليكم ومن حقهم عليكم أن تدعوا الله لهم أن الله يوفقهم ويأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى كل خير ويجمع كلمتهم على الخير فتدعون للمشايح جميعا الشيخ الحجوري جزا الله خير الشيخ أيضا الصوملي الشيخ الدماري الشيخ الإيمان الدرعين وأيضا محدثكم والشيخ عبد الله بن مرعي وفقه الله الشيخ سالم المحرز الشيخ أحمد بن سفيل الشيخ عبد الرحمن بن مرعي جميع المشايخ أخونا ياسر أبو عمار رضاه الله إلى غير ذلك لهم حق عليكم ومن ومن حقوقهم عليكم الدعاء لهم هذا هذا جزء هذا حق من حقوق عليكم الدعاء لهم أن الله يوفقهم وأن الله يأجرهم وأن الله يثبتهم كم من كم من أولادكم تعلموا على أيديهم جزاهم الله خير الفضل الله ثم جاءوا إلى شيوخ المنتشرون في اليمن يعلمون الناس كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الآن الحفاظ القرآن من فضل الله من فضل الله في اليمن كثيرون من الرجال ومن النساء وكان الشيخ مقبل رحمة الله عليه كان كثيرا ما يحث طلابه على حفظ القرآن الكريم ويقول ينبغي لطالب العلم أن يبتدأ بحفظ القرآن الكريم إذا كان سيستمر على طلب العلم، فعليه أن يبدأ بحفظ القرآن العظيم، وإذا كانت أيامه قصيرة، كشهر أو شهرين، فيأخذ من القرآن ما في أسره، ويأخذ من الحديث، ويأخذ من التوحيد، ويأخذ من النح، ويأخذ من التجويد، إلى غير ذلك، فكان يحسب حسن كثير على حفظ القرآن الكريم، وإشتق الله دعوته ودعاءه ونصحه فكم من الطلاب الآن بعضهم بعضهم شيوخ شوبا يحفظوا القرآن الكريم وأما عن الشباب فكم لا يحصيهم إلا الله وحتى على مستوى النساء وفق الله الرجال والنساء حتى على مستوى النساء أيضا حافظات لكتاب الله عز وجل يا هؤلاء والله لو لم يكن إلا حفظ القرآن وصون اللسان والعمل بالأركان لكان والله خير من الدنيا وما فيها كيف والحمد لله أيضا علم النح، انتشر في صفوف أعلى السنة من الرجال والنساء علم النح والصرف والبلاغة والمصطلح والحديث والفقه والتفسير والتوحيد والعقيدة والأصول إلى غير ذلك. بل وعلم القراءات أيضا وعلم القراءات وهم وفقهم الله ليس عندهم ميزانية. ما عندهم ميزانية إنما الله الذي يوفقهم وهم يصرون يسددون ويقاربون ما عندهم دعم خارجي ولا ولا دعم محلي ولا ميزانية ثابتة سنوية مستمرة ولا شيء وهذا خير لهم أيها الله هذا أفضل لهم كما كان الرسول الصحابة رضي الله عنهم الدنيا هذه ثانية ولا تساول عند الله جناعة بعوضة والإنسان لا يعمل من أجل الدنيا إذا عمل من أجل الدنيا ضعف أجره إنما يعمل من أجل الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله أن الطلاب العلم في هذا المسجد المبارك يهتمون ويحرصون على العلم النافع ويستفيدون من المشايخ وعلى رأسهم الشيخ عبد الله وفقه الله وهذا المتعاون معه جزاهم الله خيرا وأنصح أيضا أخيرا أنصح بسلامة القلوب وسلامة الصدور فالشيخ عبد الله شيخكم والشيخ سالم شيخكم والشيخ الحجوري شيخكم والشيخ عبد الرحمن بن مرعي شيخكم وكل المشايخ شيوخكم وهذا شرف لكم وأنتم تحبون الجميع وتدعون الله عز وجل للجميع بالتوفيق والسداد وعدم الخوف في القيل والقال فأنا أنصحكم بارك الله فيكم بعدم الخوف في القيل والقال في فلان أو في فلان فإن هذا من الشيطان والشيطان أغاضه ما أ... ما أنتم عليه الشيطان أغاضه ما عليه أهل السنة والجماعة في اليمن سواء كان في صنعاء أو في تعز أو في صادة أو في الشهر أو في المكلا أو في عدن أو حيث كانوا حين رأاهم مقبلين على الخير أغاضهم أخذ يحدث بلابل، وقيل وقال من أجل أن يضيع الوقت على عليهم، فجزاكم الله خير انتبهوا لمداخل الشيطان رجال أو نساء لا تخوضوا في هذه المسائل وهذه المسائل لها علماء يحلونها إن شاء الله لا علماء ما هو من جاء ما هو من جاء فيها لها علماء جزاهم الله خير الذي قلنا لكم ودعوا الله لهم أن الله يوفقهم ويسددهم ويأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى كل خير وأنتم احفظوا ألسنتكم من القيل والقال وأقبل على ما ينفعكم أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين ما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا جميعا على طاعته إنه سميع الدعاء وإلى هنا وصل الله على نبينا محمد عليه وسلم وبعد صلاة العشاء إن شاء الله كما سمعتم كلمة للشيخ الفاضل الشيخ سالم بمحر زفقه الله وبعدها إن شاء الله الإجابة على الأسئلة بإذن الله سبحانه الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يضي الله والدنا وشيخنا وعالمنا أبا إبراهيم حفظه الله تعالى جزا الله خيرا على هذه المحاضرة وعلى هذه الزيارة المباركة لإخوانه وأبنائه في هذه البلاد التي ستكون لها ثمارا طيبة بين الجميع لأن كلام الكبار له وقع خاص في النفوس وتذكرنا زيارة الشيخ حفظه الله تعالى بزيارة الشيخ مقبل الإمام الوادعي رحمه الله تعالى إمام السنة في هذه البلاد يوم ان جار حضر موت قبل سنين ومكث فيها فترة طويلة دار فيها بين القرى والمدن ينصح ويعلم فما اشبه هذه الجارة بتلك في النفع وفي جمع اهل السنه والتعرف على علماء هذه البلاد الاكابر الافاضل فجزاهم الله خيرا وما كان لي نتحدث دون ابي الشيخ لولا انه طلب مني ذلك حفظه الله تعالى و كلمتي لاخواني وابنائي في هذه الدورة حول النصيحة والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر ان الدين النصيح فقد روى مسلم من حديث ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه هذا الحديث كما رواه البخاري معلقة وجاء عند الشيخين عند غيرهما مكرر فيه اللفظ الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة فدل على ان هذا الامر أمر عظيم حسى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كيف لا والدين كله مسح وكله خير فان الدين هنا يشمل اركان الاسلام كما يشمل اركان الايمان كما يشمل ايضا ركنه الاحسان فان جبريل عليه السلام عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء الحديث الطويل حديث عمر حينما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاسلام والايمان فاجاب فاقرى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه يسأله ثم يسمع للجابة ثم يقر على ذلك فلما صرف جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم اتعرفون من هذا قال والله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم ليعلمكم دينكم فدل على ان الدين يشمل هذه الخصال الثلاث العظيمة وعلم هذه الخصال فلسف العظيمة من فروض العيان فرض عين على كل مسلم أن يتعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وأيضا مقام اليقين تعلم هذا العلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبين النصيح إلى لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والحديث شرحه يطول لكن فجز أجسد منه موضع قول النبي عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين ويدخل في هذه الإمامة كما ذكر العلماء اهل العلم فلهم الامامة ولهم حق هذه الولاية ولهم الطاعة كما يندرجون ايضا في ما جاء في قوله تعالى واصيعوا الله واصيعوا الرسول واصيعوا الامر منكم فقال العلماء يدخل في هذا العلماء بل يكونون ابتزانهم وللأمر يخور من العلماء أولاً ثم أولئك الأمر الذي يشسون الأمة فيشسونها بكتاب الله وسنة رسوله مما يتلقونه عن هؤلاء العلماء. ومعنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة لهؤلاء العلماء أي النصح النصح للعلماء وكيف يكون النصح للعلماء كيف يكون طالب العلم ناصح مع العلماء أول أن يتعرف من هم العلماء إذا ذكر العلماء فينبل يعلم أن المقصود بهم علماء للسنة والجماعة الذين نهلوا من كتاب الله وسنة رسوله وتعلموا هذا العلم النافع وقادهم إلى العمل الصالح فرضعهم منزل عند الله فكانوا أخشى الناس لله بهذا العلم ولذلك أثنى الله عليهم بذلك قال إنما نخشى الله من عباده العلماء فهم علماء السنة الذين يصدرون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله بفهم السلف الصالح وهذا قيد لا بد منه لأن هناك من يدعي أنه في مراجعه يرجع الى كتاب الله وسنة رسوله ثم يقدم العقل على النقل فيزعم انه من اهل السنة كلا علماء السنة هم الذين يخذون بكتاب الله وسنة رسوله على فهم سلط الصالح ولا يقدمون العقل على النقل فيعرف من هم العلماء لما جاء من النصوص الشرعية ثم يعلم ان الله تعالى قد رفع مقام العلماء فهذا نصح للأمة ان يعرف ان الله تعالى احال اليهم قال تعالى واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والله لا يحلل الا على من علم ان هو اهل لذلك وقد هيئ له الأسباب وعمل بها وقال أيضا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمطونه منهم أي من العلماء يستمطونه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يخبرون الأمة في امر السرور نرجع اليهم. في امر المصائب الفتن الاحداث ما تصيب الامة خوف نرجع الى العلماء نرجع الطفل الى ابيه في حال خوفه وهلعه لانه يعلم أن أباه عنده من القوة ما يرد عنه هذا الخوف والناس ولا سيما طلبة العلم ينبغي أن يعلموا أن العلماء عندهم حلول من كتاب الله ومن سمة رسوله لما يكون من فتن ومن بلاءات هم يصدرون عن هذا الأمر وأيضا من النصح للعلماء العلماء وتوقير العلماء واحترام العلماء وانزالهم المنزلة العالية التي انزلهم الله تعالى إياها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فلهم رفعة ولهم درجة بين الناس شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم دائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحسن أشهدهم الله تعالى مع شهادته في أعظم مشهود كيف لا نرجع إلى أهل العلم ونتطلع إليهم ونضرب المسافات الطويلة لنصل إليهم وناخذ عنهم العلم ونعرض ما عندنا من قبارة ثم ننظر وهم يعلمون الناس بالدليل كتاب الله وسمد رسوله صلى الله عليه وسلم ما الناس إذا حل بهم شيء من أمر الدنيا رجعوا إلى أهل فنه من فسدت عليه هذه المروحة ما يذهب إلى عالم يقول له صباحاً للمروحة ولا يذهب إلى طبيب أثنان ولا يذهب إلى غير من الفنون بل يذهب إلى من تخصص في صنع هذه المرأة وهو بل يسأل من أفضل الناس في إصلاح هذه الأجهزة أجهزة دقيقة أجهزة حساسة من أحسن الناس من أجود من أعلم ولا يهمه أن يكون رخيصة وغالب قلت عبت. يجعون الامر الى اهلك. مر بي قبل فترة ثلاثة. عام. تكلمون. قال والله فلان طلق زوجته. هذا قال ثلاثة. قال اربع. قال خمس. قال قال هذه انا ارا انها يعني ثلاث طلقة. والثاني قال لا اراها طلقة واحدة. قال والثاني انا اراها انها خمس مادان. قال خمس طلقات. وهم كلهم من العوام. قلت يا أخواني لما يعني تتعبوا نفسكم أنتم هل فيكم عالم قالوا لا لا والله فيكم طالبة طالب علم قالوا ولا طالب علم قلتوا سألوا على البطاطس وعلى الطماطم وعلى البطاطس تتخلموا في الأشياء هذه هذه مسائل علم سب الله لا تتكلموا غير إذا عندكم شيء مشكلة من هذا يرجعوا على العلم هو يعني حلوا لكم الامر قال الله على رسول الله ما بالاراء انا رايي كذا ودا رايي كذا ودا رايي كذا لا ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم جنونه العلماء فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدخل ابن عباس الفتى الشاب الى مجلس شورى عمر امير المؤمنين فقال الأشياخ ما بال عمر يدخل علينا هذا الغلام ولا لا أمثاله يدخلوا معنا فسمع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فجمعهم وأدخل ابن عباس فقال ما علمكم في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح الآية صورة قالوا علمنا أن هذه دلالة على أن الرسول على صنعه إذا أنزلت عليه أنه انها يعني نصر سيكون وفتح مكة وفيها نصر عظيم وكذا وكذا فتكلم الاول والاخر والثاني والثالث من الاشياء الكبار فقال ابن عباس ما تقول قال انها دلالة للنبي عليه الصلاة والسلام على قرب اجله قال صدقت يا ابن عباس واني لا اعلم هذا فعرف الاشياء ان عمر يقدر هذا الغلام الحلف صغير بتاع الثلاث بتاع الزرق يا عيمه وهذا ابن عباس كان يبات عند باب اسامه عند باب الصحابي ثابت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حتى إذا خرج في الصباح وجده نائم على بابه يقود حماره فيقول ما هذا يا ابن عباس يا ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هكذا ومرنا ان نجيل علماءنا وهذا ابن عباس ايضا الذي عرف مقام العلماء كما جاء في الصحيحين للحديث ابن عباس قال عن لي ان اسأل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن عن مسألة فتهيبت فكنت أسير معه وأحضر مجالسه فإذا خرج خرج وإذا دخل دخل واستمر الأمر سنتين وهو يدخل معه ويخرج وريدا يسأل وهو يتهيب مقام عالم عظيم عنده علم للرسول عليه الصلاة والسلام قال فهمنا بالحج فهممت معه لأي أجل فرصة فقال فكنا في الطريق فقال يا ابن عباس اشبقني بالماء لقضاء حاجه فلما قضاء حاجته جاء ليتوبها فقال صب علي الماء فقلت يا امير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة وحفصة بعد سنتين لاجابة على هذا السؤال اجلال العلماء فأكذا ينبغي طلبة العلم تجل علماء السنة حيث ما حلوا حيث ما ترحلون إليهم تطلبون العلم من مواضعهم وقد هيأ الله تعالى لهذه البلاد مراكز لأهل العلم دماج تلك المدينة التي استقر فيها الشيخ الواجع رحمه الله تعالى وخرج أجيال واليوم عليها شيخ فاضل الشيخ يحيى حفظه الله تعالى ومعبر ومفرد حديش حديده حديث شيخنا الوالد الإمام العلامة وهذا المركز ومراكز كثيرة لأهل السنة منتشرة تشد الرحال إلى هذه الموابع وليجعل الطالب همه الإخلاص في العلم كما بيّن شيخنا حفظه الله تعالى في محاضرته وأن تكون عنده همّة عالية في طلب العلم وأن يتجرد من التعصب ومن الهواء ومن الأمور من أمور تفسي بالعلم هذه أمور ينبغي أن ترعى في طلب العلم. وايضا من النصح للعلماء بيان علمهم للناس. من الف منهم ومن له اشرطة ومن له كتابات تدرس كتب العلماء بين الناس دروس عامة والدروس الخاصة وينشر هذا العلم ويستعان به في معرفة الشريعة جوانب العقيدة جوانب العبادة والأحلاق كل الفروع ومن ايرى نصح للعلماء ان نعرف الناس علماء للسنة وان نبين لهم انهم هم المرجعية هم المراجع في من عنا له أن يسأل فإن في الناس رؤوسا جهالا وما أكثر هؤلاء اليوم لا كثرهم الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن عاص إن الله لا ينتجرى هذا العلم انتزاعا من قلوب العلماء ولكن بموت العلماء فإذا مات العلماء ولم يبقى عالما فرصب الناس يتراصب للناس رؤوسهم جفاله فيفتون يستفتون فيفتون فيضلون ويضلون لكن الناس هم ما يعرفون من هم الذي ينبغي الرجوع إليه فنعلم الناس أرقام تليفونات المشايخ ومواضعهم وأماكنهم ونعينهم على هذا عندك سؤال في سؤالك انا اسال الشيخ ويتصل بالشيخ ويأتيك الجواب ولبعض منهم مواقع الشبكة العنكبوتية نرجع إلى هذه المواقع نسعن عن طريقها نستخرج محاضرات نطبعها ننشرها هذا أيضا من إجلال العلماء ومن إجلال العلماء أيضا لاحتفابهم والحضور في مجالسهم دروسهم حضراتهم والاهتمام بهذا الأمر فإن الإنسان لربما يحضر محاضرة يخرج منها بفائدة واحدة خير له والله من حطام هذه الدنيا الثانية ولعاعة أي والله ولا أطيل عليكم فأناك من الأخوة من أتى من مناطق بعيدة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ شيخنا وأن يبارك فيه وأن يجزيه خير الجزاء على هذه الرحلة المباركة ونجعل ذلك في منذات حسنات الجميع إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشر أن محمد عبده ورسوله، فهذه أسئلة مقدمة من إخواننا في مدينة الشهر وما جاورها بفضل شيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الله بن صاب وذلك في ليلة الأربعاء السادس والعشرين من جمادى الآخرة من عام ألف من هجرة. يقول السائل إني أحبك في الله ما حكم اللعب ألعاب الكمبيوتر بما ينسنى الأثار وما حكم لعب الورق الباصرة وجزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لعب بالنرد شير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنرد شير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه الإمام مسلم من حديث بعيدة ابن حصيب الأسلمي رضي الله عنه. وبيّن أهل العلم أن المراد بالنرد هنا لعبة الطاولة وأنه يشمل الضومنة والكيرم والشطرنج والباصرة وأيضا لعبة الجيم وأنها أيضا من الميسر أنها أيضا من الميسر لوجود القمار فيها، وأنه إذا كان إذا ضم إلى ذلك مال، وأنه إذا ضم إلى ذلك مال فهو زيادة في الإثم، وإذا كانت بدون مال فهو نوع من الميسر والقمار. والواجب على المسلمين أن يحافظوا على أوقاتهم فلا يجوز أن تذهب الأوقات سدى فإن فبقى سمعتم في الحديث السابق أن الإنسان في يوم القيامة يسأل عن أربعة سدة سؤالان من الأربعة عن الوقت عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أثنى فسؤالان عن وقتك أين صرفته وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام نعمتان مغضون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والشاهد من الحديث الفراغ فإنك إذا لم تستخدمه في فيما ينفع بالخير وإلا ما عليه يوم القيامة لهذا الحديث نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبور من الغبن وهو الخسارة والندم فاحدثوا على أوقاتكم ولا تضيعوها فيما لا ينفع سواء كان الإثاري او الضمنة او الكيرم او الشطرم او الباصرة او لعبة الجيم او كان في في موظ القات وشرب الدخان والثنباك والجراك ومتابعة المسلسلات والدشات الى غير ذلك فانك تندم في ذلك اليوم ندبا عظيما وقد جاء في الحديث ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم فرة أي حشرة يوم القيامة والله نستعان وعليكم أيضاً أن تنصحوا أولادكم تقول له يا ابني احرص على وقتك لا يذهب عليك سدى لا تضيع وقتك فيما لا ينفع أقبلوا على حفظ القرآن على العلم على مكارم الأخلاق وادعوا لها بالخير فعسى الله أن يصلح الدرية عسى الله أن يصلح الدرية وأن يهدي أولادنا وأولادكم وأولادنا سبين والله الموفق جزاكم الله خيرا يقول السائل امرأة منعها زوجها من مصافحة أبوها من مصافحة أبيها من الرباعة وكذلك إخوانها من الرضاعة فهل تطيعه في ذلك إذا كان الرضاع محرما خمس رضاعات فأكثر فإنهم محارم لها لا يجوز له أن يمنعها من مصافحتهم إلا إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات. إذا كان أقل فنعم اعتبر أجانب لكن خمس رضاعات فأكثر فهم حارم وقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وإنما الطاعة في المعروف جزاكم الله خيرا يقول السائل إني يحبكم في الله ويسأل ما حكم الصلاة على الصدق وهل يستحب أن يعلن له الصلاة على الأطفال إذا ماتوا ينبغي أن يفرس عليها وذلك منذ أن ينفخ فيهم الروح وهم في بطون أمهاتهم إذا خرج شقطا وكان قد اكتمل الشهر الرابع وصار في بداية الخامس ثم شقط فإنه يصلى عليه فقد نفخ فيه الروح ويكون الحد لما يصل عليهم ولما لا يصل عليهم هو نفخ الروح هو نفخ الروح لأن من نفخ فيه الروح بعث يوم القيامة ومن لم ينفخ فيه الروح لم يبعث يوم القيامة فإذا نفخ فيه الروح يغصل ويكفن ويصل عليه ويدفن في مقابر المسلمين لا يجوز أن يدفن في البيت أو في الحوش ولا يجوز أن يرمى في المزبلة إذا كان قد نفخي الروح فكما سمعتم يوصل ويكفن ويصل عليه ويدفن في مقابر المسلمين والله الموفق جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكم استعمال الحناء في الرجلين واليدين للرجال ما حكم استعمال الحناء للرجال الحناء لا يكون إلا للنساء فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال عليه الصلاة والسلام طيب الرجال ما ظهر عرفه ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه فإذا الحن مما ظهر لونه وخفي ريحه فهو للنساء دون الرجال هذا بالنسبة للبدن لليدين ورقلين أما بالنسبة للشعر فالشعر له أمر آخر يجوز للرجل أن يحني لحيته البيضاء وأن يحني شعر رأسه إذا شاب يحني الشيب فهذا مستثنى بنصوص بأي زين أخرى، سواء بالحنة فقط أو بالحنة المخلوط مع الكتم للرجال وللنساء. أيوة المرأة تجعل ل لشعرها الأبيض الحنة والكتم، والرجل كذلك. لكن بالنسبة للبدن كزينة لا يكون إلا للنساء. أما كعلاج فيجوز للرجل أن يستعمل الحنة في بدنه علاجا لا بس موضع الألم موضع الجرح، الموضع الذي يشكو منه أو إذا كان يشعر بحرارة في رأسه فيطخي هذه الحرارة في الحنة سواء كان في الرأس أو في الرأس مع القدم من أسهل إذا عنده هذا المرض الحرارة مشتعلة وهذا يكون كعلاج لا كزينة والله الموفق إذاكم الله خيرا وزادكم الله من فضله يقول السائل ما حكم ختان الصبي والجارية الختان ختان الصبيان وختان الجواري هذا من السنة من السنة إذا كان هناك من يحسن الختان إذا كان هناك من يحسن الختان فهو من السنة في حق الجواري في حق النساء هو في حق الصبيان فإذا بلع الصبي صار واجبا إذا بلع الصبي سن التكليف صار الختان في حق الرجال خاصة واجبا في حق النساء لا يزال كما هو مستحبا سواء كان الصغار من النساء أو الكبار مستحب إذا وجد من من يحسنه وفي حق الصبيان كونه غير مكلف فهو مستحب كانوا الصبي غير مكلف فهو مستحب فإذا بلغ صن التكليف ولم يحسن بعد تحول إلى واجب من أجل الصلاة ومن أجل الطهارة فإن الأغلب ربما بقي من البول بين الحشفة وبين الجلدة التي لم تقطع بعده وهو قد وجبت عليه الصلاة والطهارة وما لا يتم الواجب إلا به فواجب فيكون واجبا بعد سن الاحترام والله الموفق اجلس يا نصر جزاكم الله خيرا يقول يا شيخ إنا نحبك في الله طفل عمره ثلاث سنوات ولكنه لا يقدر على المشي فشك والده في أنها عين فأمر أهل البيت بأن يتوبأ في وعاء وغسل منه ولده فهل فعله هذا صحيح إذا كان شاكا بوجود عين أصابت هذا الصبي فلا بأس أن يترضى من هو متهم ويصاب هذا الماء على هذا الغلام وأما إذا كان من غير عين مريض بغير العين هذا يعلي على المختصين من أهل الطب وعليه بالدعاء أيضا عليه بالدعاء والتورع إلى الله سبحانه أن يشفي ولده وأن يرزقه المشي وعليه بالصدقة فعل الخير كما قال الله وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نلاحظ في كتب الفقهاء أنهم يذكرون المنارة والأذان. أنهم يذكرون المنارة والأذان على المنارة. فهل يدل هذا على إقرارهم بشرعيتها؟ وما قولكم في هذه المسألة؟ قد ذكر أهل العلم أن بناء الماء، بناء المنارة، المسجد لا بسبه في مصالح وهو أن الناس يتعرفون على موضع المسجد وأيضا قد جاء ذكرها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقر ذلك حين أخبر عليه الصلاة والسلام بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان وأنه ينزل عند المنارة البيضاء شرق أي دمشق بين الأذان والإقامة من صلاة الخجر ورأسه يقطر ماء فيأتي إلى المسجد والناس في المسجد منتظرون لإقامة الصلاة وفيهم المهدي قد خرج فيريد المهدي أن يقدم عيسى ليصلي بالمسلمين إماما فيقول عيسى لا إمامكم منكم إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة فيتقدم المهدي ويصلي بالمسلمين ومن ضمن المصلين عيسى عليه السلام والشاهد ذكر المنارة البيضاء فإذا بنيت منارة للمسجد فلا بأس إن شاء الله لهذا الحديث وأيضا لفتاوى أهل العلم من أهل السنة والجماعة وإنما يحذر الإسراف ما ينبغي الإسراف وإنما يتبن المنارة بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن وبدون صلبان لا توضع عليها الصلبان ولا أي شيء من شعار المجوس من شعار المجوس أو من شعار اليهود والنصارى كالصلبان الصلمان لا تضع عليها او اي شعار لليهود او للنصارى او للمجوس والله الموفق جزاكم الله خيرا يقول فضيلة الشيخ رجل صلى وشيء من عورته مكشوف ولا يقري به فلما انتهى من صلاته علم به فما حكم صلاته يحتاط فيعيد الصلاة يحتاط لدينه فيعيد الصلاة لأن ستر العورة في الصلاة شرط في صحتها والله الموافق جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز شراء الذهب بالتقصيد؟ شراء الذهب وشراء الفضة وشراء العمل لا بد فيها من الاستلام سلم واستلم لا يبقى لك ولا له فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد وزنا بوزن والفضة بالفضة ربا إلا يدا بيد وزنا بوزن إلى أن قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء عن جمع من الصحابة فقول الذهب بالذهب يعني تشتري ذهب والثمن ذهب قال ربا يعني انتبه الربا واحضار الربا الا بشرطين لا تخرج عن الربا الا بشرطين وزنا بوزن ويدا بيد فقوله وزنا بوزن هذا التماثل والتساوي بدون زيادة وقوله وقوله يدا بيد هذا التقابض التقابض سلم واستلم فما كان من جنس واحد ذهب بذهب فضة بفضة عملة يمنية بعملة يمنية او عملة سعودية بمثلها او دولار بدولار ما كان من جنس واحد فإنه يشترط أو ملح بملح ملح بملح شعير بشعير بر ببر ما كان من جنس واحد فإنه يشترط شرطان حتى تخرج من الربا التقارب والتماثل التقارب يعني سلم وسلم ما يبقى لك ولا يبقى لهم انتهى البيع في مجلس العقد قبل تفرق الأبد الأبدان والتماثل ما في زيادة ما في زيادة لما جاء بلال رضي الله عنه بتمر جيد للرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول أوجب بهذا التمر فقال كل تمركم من هذا أو كما قال قال لا يا رسول الله وإنا نشتري الصاعة من هذا الجيد بصاعين قال هذا الصاع الجيد نشتريه بصاعين من النوع الثاني من التمور فقال عليه الصلاة والسلام أوه أوه عين الربا لا تفعل بيع صاعك واشتري الصاعين يعني بيع تمرك الردي بما تتفق معه على شعره مع المشتري واسترم الثمن وانتهى البيعة ما لها علاقة ببيعة ثانية ثم تشتري بهذا الثمن تمر آخر يقل أو, أو يفسر المهم بيع مستقلة لا تربط هذا بهذا فيشترط في في الجنس الواحد كما عرفتم التقابض وبو التماثل أما إذا اختلوا في الأجناس ذهب بشطة أو بشطة بذهب عملة يمنية بعم بعملة أردنية أو إلى غير ذلك إذا اختلوا في الأجناس قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد يعني التقابض لا بد منهم يشتري تمر بتمر آخر بيع كيف شئتم إذا كان يدن بيد لكن لا يربط هذا بهذا. يبيع تمره ويشتري من مثل الذهب القديم والذهب الجديد. الذهب القديم تبيعه وتشتري من الثمن وانتهت البيعة ثم تشتري منه أو من غيره ذهبا آخر بحسب ما عندك من المال والله الموفد جزاكم الله خيرا ودفع الله عنكم كل سوء ومكروه يقول تقول السائلة بأن لها أخ يعمل في بنك الربوي وهو يهدي لها بعض المال فهل تصرف هذا المال في ماكلها وبشربها قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبة وشاهدين وقالهم في الإثم سوا فالواجب على المسلم أن يبحث عن حرفة للكسب حلال عن حرفة حلها الله لا يجوز لأ أن يعمل في شيء محرم اتق الله في نسك فإن الله يأضب عليك ويسحط عليك أن تعمل في الحرام وتكتسب الحرام وتأكل الحرام وتلبس الحرام قل مساع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فكيلا وعلى هذه المرأة أن تنصح أخاها عليها أن تنصح أخاها لأن يتقي الله في, في مكسبه ثم ما يعطيها إن كان ما عنده دخل إلا المكاسب المحرمة فلا تأخذ وإن كان عنده دخل آخر عنده حلال وعنده حرام مخلوق هي بالخيار إن أخبت فلا بأس وإن لم تأخذ هو احسب والله المستعام جزاكم الله خيرا يقول ففيرة الشيخ حفظك الله انا رجل اعمل في نقطة عسكرية حيث تأتي الينا سيارات في بعضها كتب واشرطة فنأخذ عليهم بعض الكتب والاشرطة وآتي بها الى مكتبة المسجد فما حكم ذلك لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس فما يقول للنسان ان ياخذ من مال اخيه المسلم بدون طيب نفس وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه جزاكم الله خيرا يقول السائل ما المقصود بالمصطلحات الاسية الجمهور الجماعة ثم قال وهل يعتبر قول الصحابي حجة المراد بالجمهور أكثر أهل العلم، مثلاً الأئمة الأربعة رحمه الله عليهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إذا قال ثلاثة منهم بقول واحد فيقال هذا قول الجمهور ثلاثة قالوا بقول واحد متفقين في القول. فيقال هذا قول الجمهور أما إذا كان اثنان ذهب إلى كذا واثنان ذهب إلى قول آخر فما يقال قول الجمهور إنما يقال ذهب الإيمان فلان والإيمان فلان إلى كذا وقال الإيمان فلان والإمام فلان بكذا فيفصل ويبين أما الجماعة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها تذم جماعة المسلمين وإمامهم والتي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام و... وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار لا إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة المراد بهم الصحابة ومن سلك سبيلهم الصحابة ومن شرائح سبيلهم هم الجماعة. أما السؤال الأخير. السؤال الأخير. هل يعتبر قول الصحابة حجة هذه مسألة مختلفة بين أهل العلم؟ وباقي الأسئلة إن شاء الله أدن في بعد صلاة الفجر إن شاء الله في الحامية كذا. أدن إن شاء الله بعد صلاة الفجر في الحامي. بإذن الله وإلهنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم جزء الله شيخنا ووالدنا وعلمتنا على نصائحه وتوجيهاته وزيارته وأسأل الله جل وعلا نجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يبارك في علمه وكذلك عمره وولده ونجعله ذكرا للإسلام والمسلمين ونندهن جلسة الغدو إن شاء الله بعد الفجر ستكون في الحامي وهذا محاضرة الغد ان شاء الله ستكون في الغيضة عند في الغيظة ان شاء الله وسيحدد هناك اسم المسجد بارك الله فيكم جزاكم الله وخيرا ونرجو من الاخوان الا يؤد الشيخ بارك الله فيكم مصاف ويخرج الشيخ حتى لا يضيق عليه بارك الله فيكم